شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 الله الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَأَووَ وَماَا بَنَهُ ماَا فيِي سِتَةِ أي م سَُّ تَوعَ الع ملَكُم مِ دُِهِ مِ وَلِّ وَن شَف أَفَن تَتَذَكَ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 ربهم كافرون كل يتوفاكم ملك الموت الذي موكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو تروا اذ المجرمون ناكسون رؤوسهم عند ربهم ربنا أذا صرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إننا موقنون وَلَ شِشنَا ل آتَنَ كُ نَفْسِلهُ دَهَا وَلك حَفققَولُ مِنّلَ أَملَ نَّ جَهًَا النَّمَ مِنَ الْجَّةِ وََّ سِأَجمَعين فَذوقُ بِمَاَسُم يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنون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 وَإِذْ قَالُوا هُمْ <تزقناهم> يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 هي تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الادنى عدونا العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها انَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِنَّ تَيَحِدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فِي الْأَرْضِ جُرُزٌ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَعْمامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ